اصلي واسلمه على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما لائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد فهذا لنشيئه الله عز وجل هو الدرس العاشر في شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من كلام سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب فتح الزابي للإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه رضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عن السلف الصالحين الذين نقلوا لنا سلام رب لله صلى الله عليه وسلم ندعو الله عز وجل في ذات هذه الكبسه عسى تكون ساعه من ساعات الاجابه اللهم تقبل بها موازيننا يوم القيامه اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم لا تجعل الشيطان فيها حظا او نصيبا اللهم اهلنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا وتمسك اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه لا تجعلنا في هذه آل الليله العظيمه ذنبا الا خطرته ولا مريضا الا شفيته ولا عصيرا الا يفترته ولا ضربا الا اذهبته ولا هما الا قريته ولا دينا الا قضيت ولا غالبا الا نجحت ولا مظلوما الا نفرته ولا ظالبا الا هديت ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا ظالما سالما لاهله الا وقد رددت ولا مجاهدا الا وقد نصرت ولا مجاهدا الا وقد نصرت اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم الإسلام. الاسلام على المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم عذبا مؤذرا اللهم قر المسلمين في مشافق الارض ومحالها ونصروا على ايديهم يا اكرم الاكرمين واغفر واياهم لما تحب وترضى صلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا حديث اليوم حدثنا.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 مثقال حبة من خرزل من ايمان فيخرجون منها قد اشتوجدوا فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة شك ناجة روح حديث فينبتون كما تنبت الحبة في حكي جانب الشيء ألم ترى انها تخرج صفران مستوية طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث من المبشرات التي يبشرها يبشرنا بها رحمة العالمين سيدنا محمد أهل الجنة من قر الجنة وأهل النار والهيب بالله اللهم لا تجعلنا منهم يا رب واجعلنا من أهل الجنة بدون سلوحة عذاب أهل اهل النار تجعلنا النار سبحانه الله العظيم الله عز وجل يقول اخرجه من كان في قلبه مثقال حفظة من خرزة للإيمان. فيطلعه فيضعون في نهر يسمى نهر الحياة. فيعاد يعني خلقهم من جديد. كما تنبت الحبه لجانب السيد كما انا قلنا وضحناه في, في حلقات ودروس اترى الاخره ولكن ابن في الحديث النهارده للدرجه يعني ايه من كان في قلبه ذرة مثقال حبه من خردل من ايمان ايه اللي يزود الايمان في القلب وايه اللي يوقف الايمان من القلب ايه اللي يزيد اليقين في القلب ايه اللي يقلل اليقين في القلب ايه اللي يثبت القلب التوكل على الله ايه اللي يهني القلب بالتوكل على الله إيه هي معاصي القلوب؟ إيه هي معاصي الجوارح؟ أيما أشد وأنك هي معاصي القلوب أم معاصي الجوارح؟ كيفية التوبة من معاصي القلوب؟ بعدما نتحدث أيضاً عن كيفية التوبة من المعاصي بتاع الجوارح. في القلوب ضعائر وكبائر من الذنوب، ولقول الظلم في القلب كبيرة من الكبائر. ثم بعد ذلك نتحدث كيف يكون القلب خالص؟ لله عز وجل ولا يكون فيه شيء الا الله سبحانه وتعالى وكيف كانت قلوب صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كانت قلوب التابعين الذين انتلقوا طريق الصحابة وكيف يكون قلب الكافر والفاجر والفافق والمنافق والبعيد عن رحمة الله وكيف يخلق قلوبنا تشعر من العبادة او تشعر من العبادة او تقنع بعض الاحيان وترجو بعض الاحيان وهل قل الانسان يشحلو خوف اكثر ولا رجاء اكثر هذا موضوع حديثنا ان شاء الله في هذا اليوم فالله مشرح لنا صدورنا ويأثر لنا يا اكرام الاكرامين ربما في الدرس الماضي جزئية من اهمة الاياسة في عرض على حضراتكم سريعا ونعيز قمس العلم المقرأت مش منهم حالة الإيمانية احسن من المسحاب لدرس العب يعني إن شاء الله نكون من اهل الدنيا. إننا كنا من أهل الدنيا، احسن من المسحاب لدرس العب يبقى تعلم أن القلب قد البصر فيها ده علامة يا رحب ما إما كنت تبقى لدرس تشهر القلب إيمانيا وتبقى حالته أحسن ويسرح الصبر أفضل والاستئاب يزول والانطواف وال... وال... وال... وال... القصيرة يزول والإنسان تطبخ له الرجل كده ويسبح إلى الله عز وجل على قصيرة وما يفحش كل شيء من الدنيا والزوجة والأولاد والغلاء والبنسين كل ذلك يجعله عن الله عز وجل علف علبك بالله تموت الدنيا في قلبك الطياح يا قلبك بإذن الله فجل لك علف علبك بالله بي. قلنا يوم الجسين الماضي كما أن العمل المشترك لا يقبلك من هو؟ الله يعني ربما يدخل عشد العمل المشترك كما أن العمل المشترك لا يقبلك فإن القلب المشترك لا يقبل عليك قلت هذه سريعا يوم اللي النساء يبدو عامل عليك حواتنا بالنساء حقنا من الشرش موضوع عشد كبير عواله لا يقبل عمل المشترك من صارش يعني عمل لله تشعر وتشعر بالمية واحد من مية بالمية لغير الله الله أغنى الأغليا عن الشرك تصلي ويجي المسك وتشعر وتوعي للدرس وتزنى وفي الحرب وتدفع موظفات رايح جاي وتدفع متعارفية وكيف زيارتك وترى تعملها بالدرس وكل المجودة كله وتقعد بالدرس وتخرج بعد ذلك وانت ميتك علشان واحد من اصحابه يقول الولد كويس او الشاب الراجل او الراجل ده راجل طيب ويحضر دروس عدل يسأح عملك وحبط عملك رأينا عليا ينكرم الله وجهه لما وقع عدوه على الأرض وأوكك عليه ان يضربك بطق عدو علي في وش عليك العدوه تعرف ايه فهدرة في وشه رفق في وجه عليك فأردت العالي سيفه أو بيش اتره. ليه يا أمير المؤمنين قال أردت ضربه وقتله أول مرة انتقاما لله عز وجل فلما ضفق على وجهي خشيت أن يكون قد انتقاما لنفسي فأكون من أصحاب النار إذا هي العمل خالق بالله والعمل فيه أول مليء العمل هتسوه شائرة على عليك فقال روح فأعمل آيات بلاتك وقال لأهل العين الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في الوقوف بالله ما اللي بيسوخنا علينا شك ايه خدمتا ترجمه عربي الخطأ في العفو لابد انت قاضي وكل نيابة باب الشرقة اي حاجة من اللي بيقضب الى الناس. لما انت تغلب في مسئلة العفو ويصع تخطيره هنا كنت من اللي بيغلب مثلا في العقوبة صح ولا لا؟ يعني لما ترى تصل واحد غرفة، ها وتص ويتضح غلط. لما تسجل واحد هو ها الخطأ في العرض. من الخطأ إيه العقوبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذراه للحدود بالشبهة. أوصيناهم يا أذراه للحدود. ها شو الاحناش؟ يعني أي كده يعني حد عباره عن يعني واذا اردنا اقامه الحدود من يخطى على ده ومن ها غريله يجيبوه ها تعالى انا هروح احكيوا النهارده لك هتشربين واحد اشرب عليك انك حرام وانت اشرب الخمر ها او اشرب الناس بره ها بكره مش ممكن هتبقى عندك ما الامور ها اقول لك مو... مو... مشكلتك انت ها المهم من تسخب المعلومة وكل واحد كل واحد بس موضعي نفس ادقات تدخل بالمعلومه وكل حتى كل عام سما فريقك وعلى ذكائك انت تاكل ذلك ما شاء الله عليك واحد ذكاتك لاقعد علمنا بس الخير الخير إذا كما أن العمل المشترك لا يقبله تقول العمل المشترك توصل قلب اراد كويس وعشان تقول ان امراتي حيث تأخذ فكره عني ان انا راجل بقوم الليل ضاع عملك تروح تقعد واقف بالناس البنات وتسمع عنك الكلاب ورجلك بتتلوح وحفرة ها وتقول ايه نومك وبعد كل طخ حد يكف بس الناس حدته فدلوقتي تخوح تقول ايه الهواء كده على على رك رجلي اللي مع اللو يعني الله ان هي دخلها هو بس 4.10 نسبة الشارع انت بتفحى من ايه خمس المحاورات لما تيجي المعلومات ما في وزن من فين واديني يعني كل الفكره انا كنت لكن الشارع اللي السوق كان فيه اللي خلاص فيها بس اه راح فرده للشركه اه عايش ما بقتش الحلال صليت وربنا ان شاء الله تقبل كانوا كانوا بيطبخوا بالضبط زي واحدة عامله ها حله طبيخ وفيها اللحمه اللي انت يعني كل مثلا كل هلال مره سبحان الله واه ودفعت ده من قلبك وذكرك شوفوا راب وراحت راحت واضح اللي سبحان الله انا احب الاغنيه يعني الشرك ويقول فيش حاجه مش قالوا ايه الكلام ابو حامد وهو شابعي الماده والله العظيم هل اذا دخل في الصلاه فشعره كمان مبين يعني حسيت ان في واحد داخل ايه جديد في الصلاه يعني جاي وراي وانا قرص فاعطى الانام الركوع لم تقبل الصلاة خالص لوجه الله مع ان هو جاي يا ومائل حيث عندي اللي احنا عايز صلتك لله بس اللي حصلك عن الصلت ويحطرت شواءها قولي كم قاعد يعني العمل المشترك لا يقبله وكذلك القلب المشترك لا يقبل عليك زايا وحدود الملكة استشعر قرب الخليل من ربه عليه الخلاف سيدنا إبراهيم شافت كيف أن إبراهيم الخليل له إيه؟ له مكاناته عند الله يسال له درجة عالية واتخذ الله إبراهيم عالية كل سيدنا إبراهيم لله عز وجل ارتبعت به مرقب عالية فأنجبه ابراهيم واسماعيل كانما خطر ببال الملائكه ان ابراهيم سوف يسلم ابراهيم هياش هل رايتلك شويه مايك بيتك يعني سيدنا ابراهيم خليل الرحمن يبقى قلب الخليل فيه مين خليله بس راح نلف في خليله فالملائكه يقول الله فهو ايش هيتكف وزئي من قلب الخليفه عن خليله. الله يغار على انبيائه ورسلي واحبابه رب غار لما تحلل الملك يغفر بها هذا الخاص فعمل التحلل سيدنا ابراهيم لما كبر بلغ معه السعر عشره صفر خمسون سنه ليه زوره اول زياره من السعر كتبه هو امه ايه دول يا جماعه الله يدخل عليه الصلاة السلام. يا اولاد انا لي عباره بالمنافي عني العجيبه مش بتنفيذ خليل الرحمن لامر الله الاعجب ها موفر الصديق اسماعيل على تنفيذ امر الله وكمان خد من قصر لما انا أخذ حيالي ومراجوا أرميهم في حجة بعد في عن بدود من مصر وليبي مصر لها أو نتبذ نترميك عند بدود أبوانة عبدالله واسيب الان خلط مصر 15 سنه واسيب دي أبو دي سنة ماليه خالد حبيبه معمر الله يعني اتباكي بقى يا خلاص <many> <sweet -ital> <illness> القرآن يفتح الاثنين هل ايه فلما أسلم دي عارفوا ايه دي عارف الاثنين مين ومين الخليل والصدق الصعيد. فلما أسلم هل سلموا بلتين ايه ام رغم لمن يا عبارين نعرف قد فضقت الرؤيا وكأن الله يريد أن يقول ارايتم أن قلب خليلي ليس فيه إلا أنا مش له هو في حد ثاني ايه عايزنا في مرضه كان فتح ها اي عمل وذكر بني راجع الى اي الذي وصف وصف الذي وصفه ان فتح جمجه الدبول وقدم طعامه وقدم لتنفيذ اوامر الرحمن المنعم سبحانه إبراهيم الذي وقف وصل في أصيبه وقوله محمده لقد الثلاث صبر صبر من منتمر وحلمه لسي كنا بني اترى على الشيخة الله يكرمه ها؟ وما كانت تغفاره إبراهيم لأبيه إلا عن وعيدته وعلى لماذا له للخصة؟ لماذا في الدين؟ لماذا فعله للنفس الذي اللي, اللي بيعمله، التمثيل والكلام الفاضي. أنا بني محمده إلا عن وعيدته وعلاهية صور الإستغفر الإستغفر على إبراهي قال له خلاص ماتتغفر لما تبين له أنه عدو لله تبع وأمين خلاص يتقففه بأي إنسان تقول الظلق عن قلق قربيه وقربيه عن الله عز وجل فيما يقول هذا قلق الظلق نلتع في القلوب لا إذا القلق العدل المشترك لا يقبله والقلق المشترك لا يقبل عليه يعني قلق المشترك يعني الواحد كده في الصلاه تجيله الحزبه اللي ما تقولوش لاي ولد صح انا وانا كان مع نفسي صح انا صح عمر يعني يجيك حل العقده اللي هو الصلاه ولا انا شريفت لغه كثيره بشكل وواحد ايه سبحان الله الشيطان شغلته يشوش عليك صلاتك ولذلك, ولذلك هل نضيق الفروقات بتاعه الشيطان في قلب بتاع ابن هادم وفي قلب بن ادم بكثره الصوت كثره مجال العلم كثره ذكر الله كثره صيام الليل التوكل على الله سبحانه القلب المشترك لا يقوي عليك يخيل لأن الله عز وجل ينادي منادي من تحت العرش من تنزل في الصلاة على هو من قصف الله أكبر المنادي يناديه ليه لو علم ابن آدم لو علم ابن آدم من ينادي من فتل من خلاة من فتل من خلاة جوك من ما هيوقف من خلاة نفس دي الشر سأن سيد الحبيل وجوه للقرب وعينة الخلاة تصلي في فرص الصوت بشكين عيون للبعض قبل الراين الثاني، سمع بكاء الصوت لمعهمه رحارة ثلاث عيال بأنه قلبه مضطور على رحمه صلى الله عليه وسلم طيب. اللي من خذيني بقى القلب التعيب بقى مشترك ليه مشهار لأن الجزاء فينا معلق ومتعلق بأمور الدنيا أكثر من الصبر الطبيعي الثاني أحد العلماء يقول حكم ربي صلى الله عليه وسلم من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان صاحبي ترجمه الوحيد الرحمن العفور من المخلوق حرمان طب إزاي واحد مخلوقه رفلتين ألف جنيه تبا دي حرمان إزاي لأن قد ينسين الشيطان والقلب المشوج بتاعي أن العفورية دي من العفور ولا أشاهد ينا المنعم ولا يضرب يعني هو للأسف الشيطان ينسيني أن النعمة دي من فلان مش من رب فلان فيبقى هنا بس القلب فيه ايه؟ في شيء من الكثير صحيح؟ إذا شفت ان العيه ضريبتي ويمنع معنا المعضي والمان اعمال إذا توحيدنا مش خارج يبقى العفاقه من الإنسان من المخلوق حرمات حربت من الآس من التوحيد والمانه من الله تحتاج فبالذلك يا ربنا يمنعنا نراه فربنا بأننا اجتني عن الواحد فينا كما يمنع أهل المريض الضعان عن مريضهم وهم يحبونه يدنا خالف ترسي دكتور علمنه عيب. انك راي عايز يبص لك ويبص عليك لان يقول انك جبان وانك مش راجل وانك مش حنين عليه ها ويرجع ويسال لكن لو كبر عقله لغايه رجع ان اباه يعرف مصحته اكثر منه فهو ابو يمنهم الاسرع عشان هو بيزرع ايه بأنه ياسبع ويخف سبحان الله ولله المقل الأعلى يمنع زربه لعبادة سبحانه من عمر من أمور الدنيا لتبالع متعلقا به سبحانه إذا إذا المنع العقاب من المخلوق متحرمان والمنع من الله كشان أظن أن تنسوك الكلام ده أعلم يا عم الكلمات نظر ما إيه أن كلام جرم ليس كلام لا الله يعني. لا هنصيبه الصفة لأهله أه فالإنسان نقرأ يعني يعني الإنسان الحرو يعني لكن بتحملونا واحنا بنقول ما علمنا العلماء صارت الله اطيم ورضي الله عنه ورحمه الله من يبقى اذا القلب المشرح ربنا ما يقبلش عليه ما علي. ليه عليه ليه يبقش عليه لان القلب المشرح ده قلب مشوش والتشويش ده دائما امور صعبه اقولها لك خلاص وإذا مع كل بل اقول اقول لك اعذبوا على نفسك قول يا الموضوع ده فيه واقول لك حاجة نفعها اوش ما اقول هنأتول الدنيا بوشك وقفلها او بعينها كدك ايه تراوح مختهت ماذا نعيدك براوح ايه ونشرح الضالة اللهم مجمع حزورة يا رب العالمين اول ارض يشوش القلب يشوش القلب ينفي منه ايه نقص الدماء تطور اليقين بعض التوكل على الله يقول للقلب سمارات المشوش شغرة مهزوزه اي بحيات ايه بسه الصحابه الذين قال لهم الناس بعد احد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه الى المدينة قتل من قتل من للترشد وجوره من جوره والمترهين منهاتين من الرجوة ورأت تخر المدينة وصل الخبر ان هذا سفيان لم يجب على المتركين تاني وجاي داخل عالم حدود المدينة عشان يعمل الجولة التانية لينتهي من امر الجسام والمتركين شو اسفوحي الذين حال لهم الناس اللقاح واحدة لكي ان الناس الناس اللمانين عوجرن واللي معاه 30 دور سبحان الله قد جمعوا لكم فخشاء ادي لعلمنا شو شويه اسمع ولا فزادهم ايمانا يا اسمع ده بالنسبه لعايط الايمان, الإيمان؟ يزيد ايمان فزادهم ايمان وقالوا ها حجم الله ونعم الوكيل التمر ايه التنقلع بنعمد من الله وفق لما يمسسهم سوء واسترعوا رضوان الله والله بالفضل العظيم ربنا يدي اقيل ذاك سبحان الله ولما رأى المؤمنون الاحزاب أول ما كون أحزاب غضوة الخانطة قد غضوة قال ولما رأى المؤمنون قالوا هذا ما الله ورسوله وَصَلَقُوا الله ورسوله وَمَا زادهم الا إِيمَانًا وتسليما يعني ما جاء هو القوة القوة القوة هو اللي ينفج الشجاعه في قلبه المجر سبحان الله اللي هو عند ضعيف الإيمان لا يقوة عند قوة عند قوية إيمان أسنى أبي بكر اللي كان لسه ما بعد ما بيحكي لأبوه بس رأيتك أبي في بكر. يعني ابن بكر في جيش وأبو بكر معاه الرسول صلى الله عليه وسلم فإيه بكر بكره يقول يقول لأبو إيه إذا أنا شاهدك في غزوة بكر فقلت احيف عنك هيدعمك عليه أقابة جانعة كان مش كيف رابط وإيش كاف كانت عليك على حكاية واحد يسل أبو أو يسل أبو يضرب أبو حتى كاف عليك حتى ما بتاع بتاع أبو بكر أبو بكر قلت شراري فقلت تحف عنني ألو نعم ألو أن أنا لو رأيت خلفتك أيهما أشد رحمة الابن بأدين أم الأب بأدين الأب ضيعنه لم يكون لم يش أبداً لجأت لم أكن حلو الجراح ليه ها؟ في بس في راح لما يحكي بأهل كذا الواقب اللي قلت لك ما قتلت ابوه ما قتلت أبوه واحد قتلوا وواحد قتل كثير من الناس يلقي يمين الطلق مرات على زوجته ولما يجي الواحد واحد عاد من إلى للطالق إلا خاذب ده عاد من عاد لذا بيحكي سعى لن وعدوا عشر ده وقل يا معه النار في الحرام يخلص منها يبقى الواحد أصلاً ده ايه ابن ايه وقد واخد انا يقول لك يضرب أبوه يضرب امه يكسر أبوه يكسر امه ضرب امه وضرب مش حرام عيب على ابوه اول ما يبقى المثل الناس ترجمها الترجمه دي بلاش الكلام لا يستطيع ابنه أن يرفع عيناه الى ابيها وامها شو هنا ايده الخله الوسط ايده بتفضح على أبوه من على ابيه وامها وقع انا احضر برغبو او ايها امه بقى تماما اتكتماما انا ده مش ابن حالك انا قلت من قضيه ايه قضيه قطرة الايمان واطراق الدول واحد يقول لك قف انا قلت انت صلاحة بالشيخ هو اعمل اي ما انت كنت زعلا نحوز قلت ان شعرت من الى قدامك قلت لنا انت شعرت من الى قدامك رقعت شاببة صلاحة على امك ليه ولا اختك ولا شعوتكم انت وقعت على مين على ذوتك بأنك عالف تيس لسه في حتة توقن من خلالها أن هذه زوجتك وهي محل للطلاق ليست أمك وليسك أختك وليسك خلصك وليسك أمتك ولا داخل صح ولا لاش لكنكذا المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة هو المسلمين النهاردة لسوء أدبهم مع الله ولبهديهم عن دين الله في حدل ما الله بردوه اللي بعد ما شارك بعض المحاضرين والكتيبين اللي بنبش الاستخبي وكل واحد يقول كلام والراجل يقول كلام وعيال ده يقولوا كلام بقى كل كلا اللي عندي با... با... لا الله على توتر في طرابطي وتشاد وكذا الكلام الموضوع ده اتطرت الى حد حكم من هذه ورجعه من هذه والنفس كده ربنا يقول ولا تنسوا الفطره بينكم والله بقول لك خطبه اللي فاتوا سبحان الله ايذاكم من معروف دكترية مش تهديد دكتور. مش محاكم. لا دكترية الوزن معنى يفدي صرحوه من, من الجيش يبقى على علاقه يبقى حارف. هذا الدكترية هذا اتطرحها بإحساس ولا تنسوا الفضل غينب ما تشيش أصرار ريتك عيب عيب المكاشف الإسلام للشهاعة وانت موت بالشهر اتوحلوه القلب الشرخ حرف مشوش اولا السبب الاول من تشوه القلب اللي احنا بعض التوكل على الله حين عند البنات عند الاثم المستديم يحتاج توازننا يقول لك البنت اللي كانت جابت ملحه اللي حطوم البنت الارض مش عارف الأرض تحت الفلوق واحد في شركات طويلة اي أسفة تروف من أجل مستمين ايه؟ دليل على ان انت ادارت منعه بس منعه؟ منعه؟ قالوا من المؤمنين ها؟ سبحان الله حاضر البطري دخل على بعد الفيعية ما فيه قال له عاجبا لك أترك وهو في نجم وبليح وأحزنك وهو نعمة ورحمة. تعبك نعيم إنما أموالكم وأولادكم هاي. فهذا لا ممكن أنت تقول لك نعيم ألف مائة درهم. يلا إذا نعيم ألف مائة درهم. راتب لك. أحزنك أو أترك وهو في السجن وهو نعمة ورحمة. سمع قبره عن الجنة المنصدر من آبائهم وأمهاتهم فالأخوهم بهم في جنة رضوانهم أرضيه بس كيف؟ تسل وقليل منهم. قليل منهم ينادي ينادي يوم الخيام بعد ينادي على المصلين وينادي على المذكين وينادي على المتصدقين وينادي على المعنوش النبتة هل الذين أجروهم على الله؟ سيقوم قوم قليلون من هُوَ الْيَوْمَ نحن كُنَّا إِذَا دُونِينا قَطَرنا وَإِذَا أُعْطِينا شكرنا وَإِذَا وَإِذَا مُنِعنا على عَلَى من لا لَا ولا ينام هُوَ ۖ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَأَدْعُو عِزَّهُ لَأَدْعُو عَظَمَهُ إِنَّنِي إِذًا لَّفِي فِي الْبَحْتَةِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ النَّفْسِ الضَّرَّاءِ ۖ إِلَّا البحر في الناس، الضر في الناس، المفصلة في الناس ما بقى، الضر على المفصلة في الناس. استمرت. زلزال زلزال في هم القلوب، القلوب يا فلان زلزال سبحان الله. لكن الغم سُحابة ولزال. لما سكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفل حزه. لم يصدق هل من قال إن محمدا قد نات لأسفلان هرسله عن جسده فلقد ذهب لأخراس ربه كما فعل موسى كلمه الله أخيكم الله أخيكم الله أخيكم من ينه لا يجري أين نصير. كل... يعني هفلوا سواهب لنروا إلا يعرف ماشي فين سياري أروا فلم يستطع ان يخف من احب الناس الى رسول الله ابو بكر اذا قياسا كمالات من الحزن نتاعه اقوى حزن هو ابو بكر لانه يقول ابو لأن احد واحد هو واحد وأحب واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد راح واحد يا عمر اللي. السلام للمدين؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد ناشى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يبقى ولا محمد إلا رسول. قد خلف من قبله الرسل أفإن مات أو قدلا على أعطابكم ومن ينقلب على أعطابيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشافرين ايه؟ والله احتاجها نزلت لأول مرة وكأني اسمعها لأول مرة يبقى الجمال يتصلك بس ايه اذا الرسول رتولت اقوى اصيبه ايه اخدت حتى قال صلى الله عليه وسلم من مصيبة بمصيبة بليتعنزه بمصيبته سوء. زيان تخيل ايه تسيد الحديث كم بينا دلوقتي كلمه ايه جماعة؟ كلمه ايه نزل تبقى؟ ه؟ يعني داخلوها في السماء كل واحد عمل فيها زعيم وكل حدة، هه؟ كل واحد خذل جنب كذا دا دولة كذا دا دولة كذا، هه؟ ولا كان كله لأول إلى الزعيم الأول، هه؟ هوا، الرجل الفلسوفي الألماني يستذكر السيرنا بشبله لو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه حيا بين ظهرامينا لحل لنا مشاكل العالم كله رسمه عملنا له في من القوة. الانجليزي اللي بيتكلم عن الحظه انا مش عارف هو مين شغل ليه؟ فجاه يقوم ياخد شغله ويقعد قاعد على ايه؟ 3 ثواني ها انا دقائق على حل مشاكل العالم كله. ما الحكمه فيه هي دي يا ساده؟ ها؟ لم من العالم سبحان الله لما لما تخيل واحد كده زي في ابن ابي الله لما قالوا فيه بعد عام الفتح والرسول قاعد تحت الشجره وانا متخوف قوي ازاي يفتح ازاي يفتحوا الجيش بالتكافل ما صبره وامن قعدت وقت قام خضر سيدنا هل عليه ما عرفش ما لا. اتراجعش لما بيقول والله وعصره كمان الناس ها وتمشي في المسجد النبوي في عهود العوده ناس قلتوا على أبس، هو أنا في الحارس ففي ثلاثه من بني عبد يحرسون يحضرون أصول الله صلى الله عليه وسلم يأخذوه من الآن رفوا وصلوا للنبلة والضرح حرسين وغير ما رجعوه إلى أن الآن والله من الناس قال دعوني لملائكة ربي فإن عين أبوالي خلاص خلاص خلاص سبحان الله فخوض على نسكة يا محمد الآن أحد. مين يالفر يسوشح عندي دلوقتي انا اعجل دلوقتي جلواتي قال الحبيب والله فصقف السيف من يدي قبالة ايه بتأذك اخواتي بنا الحبيب والد وتبسم تبسر من يمنعك الان مني يا قبالة ايه مين يسوشح عندي في الجلواتي يا محمد كل خير يا اخي يعني ما تبقاش الله نستنى شويه لا احنا في نوعيه لما تدي على دماغها اه خالص دول يا طب احنا احنا ما احنا ما احنا ما احنا مفطر مفطرين تشخد شويه يصير جامد الله وما ينفعش نعوض بقى عندنا اللي دوم. ربنا اللهم من يذق عافى واحد من دول ولا والله أنا وأنا سأقول فيكم في الحالات اللي تمسكوا مقومها في البداية ربنا وبارس فيكم جميعا إن شاء الله. قم الله. أما الآن أقولنا هناك يعني سبحان الله يعني أنت إن أحييت إنسانا من إخوانك في البسطة وطمسك أو في أي مكان حطص عليه وجثة صلعه يدافع عن نفسه فكأنما أحييت الناس جميعا. كذا ذاك ترى هذا إن شاء الله. ولو بروح في سبحان الله. المهم. كل خير أعز يا محمد. الحجوجي من أخوبارك، اللو يا رسول الله. خلاص، أول مرة كلمة الله يطعم عمل كلمة رسول الله. صحيح، خلاص النور بناء ايه بناء شعبة. فوضع الرسول يده على صدره، فوالله إنسان لا يوديه. ثم رفع يده على صدره، والله كان أبغض عباد الله إلى قلبي. ثم أن رفع يده إلا وكان حتى عباد الله إلى قلبي. لو كانت داره مغشياً في هذا الأرض. طيليت الناس وعنده أمره عيات قال له وإنك لا تهدي من ولكن الله يهدي ما يسع يبقى إذن تشوّت القلب يجب الناس من عدم التوقف على الله عند الإيه؟ عند المصارف ولذلك قال لنا هذا العز إذا كنت في طاعته إنت ترجع يعني. يعني إذا كنت في طاعته كبار يعني إلا من مولد يعني كده إذا كنت في طاعته وبدا يستريح فعلا انه بدا في اليقاطيق يعني مثل ها؟ مفاتيه. مفاتيه. ها؟ دي ما الحاج الطريق اللي هو المصاير الناس على فراخ خروخ احب لو كده بقى ايه يحصل كده قويله ايه مفاتيح مفاتيح ها بدل خاطر المفاتيح دي ربنا رحمته يستريح ويديك الصبر اللي على قد البلوى ده بيخلي الياس هيرجع لايه ها لغايه ما يمان ويخد الفلو وياخد, وياخد صبره ليه فالأرض وجه او المضطر الحيوي المكروب الميكروب ان الميكروب الايه الجراثيم لكن لو المضطر الحيوي اللي هو قوه الايمان واليقين اقوى من الفيروس والميكروب ها يا حلالي انفطار ايش الاعلانات بل نقذفه بالحق على الباطل فاز منه فاذا سبحان الله. لان ربنا سبحانه لا يسوي ابدا بين الاعمى والصبير ولا بين القرمات والنور ولا بين الظل ولا ولا بين الاحياء ولا الأمواج. ولذلك مغل وتشوش القلب جاي من النقطين بعد يعني جاي من يعني النقطين عند الثلاثين بدل بقل هاي بقول لك, قلت لك سمع فأنا قلت لك هو إن شاء الله المرض رعين. في المرض يأتي بالقلب من النساء وفي النساء ونفق جماعي وفي مرض يأتي من حب القلب وبيل القلب للشهوات الكلام ذا شوية احنا بقى و احنا دراسي فانا من كتفة البارو اللي مش نتفة هو عارب يا بس يعني بس بقى بس افر افتش افتش افتش لذاتما ذا اخر حال ربنا يجعلنا وياكم من الذين يسمعون القوله فاتبعون حسن اللي عن النفاق الغطين في قلوبهم ايه غرس هل كانت ايه استجاب الله ايه ما انا في يا رب النفاق في علامات خاف إذا كنت من أخوانا إذا وعد أخلف تتفينه إذا وعد أخلف أنت لوعدت أخوك وانت ناوثني إذا ما توفيش هو ده إياه علامة عرافة الفاتح أما أنت توعي الأخوك وتجي الظروف تمنعك عن تنفيذ وعدك فلسا من مخلف للوعد ولسا من المنافقين والمحلومة دي لو المردحة خدوها تتعرفت ان تتعرفت ان أننا من ايه من المنافقين ولسه بسالة وفارة للجوة لا لا لا وسائل مكرة من سيدات واللهات اخوات وريدات ربنا بارد بيهن انني من اخوان السعراطين وانني من المنافقين وطا اما اخونا الله انواع هذا ها بسيوان بتاعي ها وليس فيني يجب ان تخلف خلصة المخلف للوحد لكن المخلف للوحد المنافق انهم هجوه عارف رفا مهوات بالشيوان لا تقوم لنفاق جماعي النفاق الجماعي يجمعهم امرين كرارية الجماعة من المنافقين للحصول لما أنقر الله وكراريحين للجهاد في سبيل الله أي جماعة سيوم يترقل بلا مساء على مستوى الجماعة ومن أعانى فاسقا فكأنما أعانى على هدم الاسلام اللي يعين فاسق او مبتدح فالفدعة يبيعي على هاته الأسهل والفدعة يحفه والفدعة على ثلاث الأسهل القلوب الفدعة يحفه الى إبلي من المعصية غريبة دي ليه؟ لان ممكن ممكن منها لكن الفدعة مكتر السهل ان تجمينها لما تجمع الدرويش يروح يبوس حوالين قبل الفترة سبع مرات خلي بالك له كده بدعة بجد انا بحب الحكايه انت ما بتشوفهاش غير يقول بقول بس لك في قوارب حوالي ايه انت من الصنيه وهتعقدونا وكان من الايه من اهل القرى ها يا يخص يا اللي يعرف وانا تعيس مش الناس يا اخبار ابيض ها دخان مش من السهل الدول. لما واحد يالف في, في الدين حاجة. دي حاجه تيجي توقفه لقد أقول لك إيه؟ لأنها هوات فيها لأنها هوات فيها وإلا كثير من الناس رفتنا الشيخ صامت طلب الاستخارة إنت لما دخلت على طلب الاستخارة كنت ميال حاجة من الثاني ولا مش مياله يعني أنت نبتك ها تشتري الحاجة دي وطبق سخير وإذا ما أنت نبتك أفضل فيها إذا استخارها دي للصف إيه؟ صفك ايجاب لكن انت تقفل على الاستخارة تقوله كمان عن الجناز 50-50 يعني 50%, 50 لأ ولا وتستخير الله وناخر يا اخر يقول له انت الله كمانت مقتنع بشيء مش مقتنع زي عمر الزواج لو شفت واحدة أو واحدة واحد, واحد عايز تستخير الله بجوازه أو جواز تستخير الله وذان استخارة بتقول لها أو تقول له اتوكل على الله والاستخارة ما تات علاقة بينها وبين الرؤية يقول لك أنا عارش بخارة ما تشوفت رؤية هي علاقة الرؤية الاتخانة من صحيح الصبت أولا من صحيح الصبت بات وكامي عاصولي وعالذومنا الاتخارة في كل شيء صلى الله عليه وسلم إذا تشوش القال يلي من هدم التوكل على الله هدم شبك اليقين عند المصاري خلي بالك هو عين النتاق المرضي أو النتاق الجماعة هو بعدين أصحاب الفتح ما بعد كده الكل دي ثلاث اعراض من الكبائر وما خلص الكبر الحرص الحسد صلوا على رسول الله اخر الحسد كل يوم جمعه ونكمل لا يخلو اللي انا معلم لك ربنا يبارك فيكم ربنا لا يخلو جسد من حسدك ولكن اللئيم يبزيه والكريم يجاريه الناس يتبقى يقول كلام دم ايه خلينا لا يخلو جسد من حسد ولكن اللئيم يبزيه زي ما ربا أخبرك ماذا عن كده يروح اللئيم حاجة صعبة او سميلة في الشغل وانت أعرفا من انت عجل الجدان معي وحاجتك بالبلد جاي مرص ده ملوش حول الاحل سيبك عن ايه ربنا رافع عليك السجاده ده ولا انحت الله اعلم انت عامل خيئه لما تستحي في جمعيه منذ 30 كل شخص ومش عارف تشد يداري حد يقول لك اخره هتاكل المرتد وانا عايز ابقى كده زي في انت عارف قوم اشد دي دي الله مش شرط طب كده ما اعرفش كده هتاخر بقى كده طبعا هي اللي سبحان الله هو ها ايه ها الله زي منه بالله نفس الناس اللي هم الله عليكم يرقب. هم كده هل تعمل لك في السماء لا اله الا الله لك أعلم كده واذا سبحان الله لا اله الا الله لأبو نواز على راجب ما أفضعنا في والنحل ملبوها عليه عينه والذباب الحمد لله الحمد لله الله في الطرق اطمع راجب قال له, قال له أحمده عن الإنسان فأذكره يا سلام على السلام على الرضا السلام على اليقين والتوكل السلام على القلب المشوه قلبه مضافه هذا حق تعال للحفظ للحفظ والاغراض عن ابيه هذا كان حريص على ان يخلف وقال له املاك والشيطان لله ما بغرور وقال له ما أنه يكون ربكم وأنه يكون الشجرة إلا إيه إلا أن تكون الملكيين أو تكون من الإيه من الخالقين حيثوا عدونا هذا ومنح هو على أن في الدنيا ما يمش وعلى أنه يبقى سبحناه ملح من الملائكة بيمش في فرصة يوضن الله عز وجل خليفتها بين زبا هيبقوا منها جميعا فعضوكم لبعضنا عدو شكرا على الله سبحان الله هذه الحرف وإحنا الحرف يتسلف من واحد الثالث وأنا على المكانة الاجتماعية واحد عارف على شاه واحد على مال واحد عارف على مال واحد عارف كل واحدة دي من الحرث والحرث وأهل كاهلا أمره في الشيخ فجعه وأمره في الجخل فجده وأمره في الجخل فجده ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بل واحد قال له أعسى الله جال شغل في جعب على الجدار عندي وراك الجدار قال اخي فالرسول قال له ايه صلى الله عليه وسلم دع لي تجارتك يعني دع لي اشتغل وانا ايه في صور قال له لا يا رسول الله انا فقير يا كانه قال له صلى الله عليه اعطني اياها ويعطيك الله بدلا منها عفرا من عفره الجنه شيخ كده الكلام يعني السني هو رضي الله عنه صار عند يعني له مكان صحيح لا والله لا في له مكان قال لا يا رسول الله رضي الله هذا هذا قال أرأيتم اشح من هذا شو بيج أفهم قال لا يا رسول الله قال ولكني اعرف من اشح من اشح الذي يشحب السلام على المسلمين لا شو كان على السلام في سبحان الله ولذلك ال ال الرسول لما جاء السفك بقصة، قصعة إيه؟ الصاع، قال رسول الله اني إني أصاع قل أكشف، ماذا الله لي؟ ألا يعني ما شوف يعني مريضة، خايفة أن أصنع لقد اتاذى الحمد لله الذي لفت على مكروه السؤال متعرجين من الرسل لا اله الا الله وخل عن الشراب طاعه مثلا لا اله الجميل سبحان الله اللي الايمان الخايفه انها ارسلت الحاله اللي بتكلها تستمتع حياتك الام قال لها اتصدريني وتكوني رفيقتي في الجنه يوم القيامه يا سلام يا حبيب الله يا من يجتمع الخير قالت يا رسول الله ولكن ربهم هو فيه أنسوا فرائدوا ألا أتكشف على رب تعالى الله ربما يترحى في الصرح ما تتكشف لا إله إلا الله قال هذه من صاحبة سمونا الله ربو ايه يا رسول الله صاحبة سمونا مالها لابد أن يحكي معنا فخاره كان ودود نعم كان ودود رؤى الجرس معاه ويحكي له بالتاريخ لأن الله أراه ما لم يهي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عنه حريف رات أصبحنا كموزع بيقول لها أنا أخذ نعجة اللي ها؟ لا أتريد ان أقيت قطيعاً من الغنم ام ان يا ربي في الجنة، ها؟ غنم، الجنة، قد لا من الغنم يا خبر على لك ربما قال له وقفت لها نضحك نحن نحرف الله قال له شوف هذا انفع من ايه؟ انفع من من من صاحبه يموته ويحكي عشان هيه؟ عشان يضع معنا ويضع عبدالي صلى الله عليه وسلم حتى دلوقتي منحفف ربما عندنا الحبر ال ال الأمر التابع من تشوش القلب أو تشوش القلب الكبر الكبر يعني الكبر الكبر يلاح فالصفه من الله فهو المتكفر ولذلك اي واحد يتكفر على عباد الله اذا اخذ صفه الله عز وجل الله عز وجل يقول الكبرياء ازاري والعظمه ردادي فمن نازعني فيهما ادخلته في ناري ثم لا ابالي واوقف الرجل عبدالملك بن مروان يا, يا, يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين فلا ينسكت إليه راح أحمدك اللي جمبت عشرة بتاعه يا أمير المؤمنين ان من استوقفت توقفت سريمان ابن داود عليهما السلام وقف لها فكلمها وما انا عند الله بأخضر من النملة وما أنت عند الله بأعظم من سليمان صراحا الحبيب راح نصب من قد فرط وأعلى راح أبن عشرة يا شخ أحد قال لحد من يوم العرف يا ولا عنده ولا خلينا خلينا أن ترى رأيك هو الصواب ورأي مخالفك هو الخطأ لكن الكيف أن ترى غير الناس وأنتم نفسك أفضل من الناس فدعك المسلم دائما دايما يتايلناك أنه أقل بالناس وأنه أوحي بالناس وتنمى في الرقيات قل في الدين ننهر الى من هو أقل وقل في الدنيا ننهر إلا من هو أقل لكي لا تستقل رحمة ونعمة الله عندك في الدين وفي اللعبة منك وفي الدنيا وفي الله سحظنا ونحتاج لله اما انك في الدور اللي لسه كلنا بتقول لي بكره اللي احسن سيدي بقى عنده الاداب والدواء سبحان الله يا بالدن فين ولا بقول لك ايه احنا جميل بتصلح الموضوع الله علينا كل حاجه جميله ده رحت عندي واحد ها وعلشان كده سيدي انا اقول لك بجد البول يا الكلام اللي كله انا طب عارف ما صحي على الاقل حتى قريش حياه لا يمكن يدخل في البيت، ففي ناس إلها، لا يريد أن يأكل. سبحان الله، ولذلك سبحان الله، يعني الله لا يريد أن يسمعه الخير هو على ولو حسن أو سبحان الله، كلام يخرج من الوجه ويطلع من الوجه. سبحان الله، ولذلك، ولذلك هذه هي أمراض. القلوب أمراض عباره عن قلب هدافيه تعالوا على الفا بقى دي بيعبر عن معاص قلوب اصل معاص جواز سهله واحد يلا ارفع بعينك صح دويت رجلك من ما مش يروح في مكان مش يقول دعالي وما يرجعش تاني المكان الواحد وخلاص يعني لكن لكن واحد متكرد. نجد صال الله صعب صعب واحد ايه? صال الله صعب ها? قال العلماء، البخير لو جاءه يعقوب بقميص ليوثب المملكة ليستعين منه اضعه ومن اخوك جميع الانبياء يضمنون للفخير اعاده العبره اليه لقال مالي ومال يعقوب ومن يضمن لي ان تعاد العبره اليه يختارها وفي احد البلاد يقال انها غارق في الجار اوس حتى عمد خير يخوش يروح يروح يروح عم يروح يروح يروح الله عنه حسن نعيش هذا بن يرفع الامر يصيب لله هل تكوش تباو الامر لله يا ربك، في في لازلتك؟ لا لا الله. ازاي؟ يا يصافيك، ويناجيك، ويكلمك، ويحبينك. وشوف حالة على عدد في بصر تاني حايز يخلق الصلاة صراحة وشيخي ايش؟ في الخطة أوساد الضعيف والمريض ايه الخمسة وخمسين من دولة وفوه الضعيف والمريض ونحن عد نبضى المزعين الحقر والمسكانة والمرض والمسكان ايه؟ ولو ابنك ها كان جيد <تصفيق> في العمحارة في السويس وبدل ايه؟ هتستنى ان اخونا هتستنى هتستنى لا تبغاك تأنيبني وتبغى الصمت ما أبغاك تصدق اللي شو عساك وده بدر لا ها ونحن ما بنعرف الخير يجي لك أنت ها إذا خرج الخير يجي لك أنت فالعصف منين وعندنا بقى إيه يعني منعفاة منعفاة عمل زي الأعمق الخفة الأعمق النقيعة الأعمق اللي جاء سبحان الله يعبيه إيه العطاء كله اللي فيها سبحان الله فالمسلم من الواجب عليه دائما أن يكون متواجدا على الله ولا يخلو في عبادة الله سبحانه نعم ان شاء الله الله صلى هذه بعض من امراض القلوب ومعاصي القلوب والتوبه يجب أن تكون من جنس الزمن يعني ذات يعني واحد يدخل بالذنب صحيح اذغيت عايز هيقوم الليل كلها او يقوم النهار كله هل هذا عليك لا هل يجي القوعي أن على المال لا على إيه؟ قالوا لو المال على إيه؟ على حسين تقبل المالك هو ليه دي؟ ليه لأن انت واحد السؤال انا برضو عايز. أطمئن كده يعني نقول للرب سبحانه رفعنا جميعاً من شمواه الله النار يحول اهل العلم كفى جزاءً منه لك على عملك كذا جزال جزال. في صعدة كفى منه لك في صعدة انا راجع كده اهلا اه صباح يعني انت انت عايز تعرف ان ربنا بينجيك خير انا اتعلمه اقدر علامه ان ربنا بينجيك خير أن اللي يعني حين وتسرع وتسرع وتسرع وتسرع الله وتكون بينيانا المعلم كما قال العلماء كالميت في يد المغسل ها؟ خلاص يبقى مجالك دليل على ان الله عز وجل هل هي كرة رابط يأكل الصواعة في اهله وإلا من هذه الله صح والصح يبقى فتح لك هذا الباب الخيش فتحنا بباب الآية فتحنا بباب الضح وغيره في الصحابات فتح لك باب أسرع وارضيح لها يا أهلا يباحث ايه حرصي دليل من الادله الصوية أن الله عز وجل راضي عنك الله برعا يا رب العلمات يعني جائزة برده علاقة علامات الربا. بس المهم تخلص يا مدد من أي حدا تتوشها عشق برور مش لله احنا, احنا الحي كله اللي بيطلع بيطلع. لا. الاعمال بخواصمها، الاعمال بخواصمها. ما تقوليش؟ تخبر. الارض خاجد. لأن شهر الصوم الاعمال بالله رب العالمين لحظات، ومن حيث هذه اللحظات قدر أو خذ نعيم السهل كله. دخلوا في جنات لا خروج منها أبدا إلى ما شاء الله. لبس صبغ سعة. افرغوا لنا من الوقت ولا تحوى، وقطع الخلاف. اللهم انتصر. كان ان انت عايز اعلم ابتدى كيف تبك انما هذه الحياة الدنيا اعلم تابد لكن انت خلاص تابدنا بربنا بنا لنا خطايانا فضائي عليه من السحر والله خير وابقى ها؟ خلاص هذا خلاص بمعين لسهره كله مو من ألف واحد كده من العيلة داخل سيدنا موسعى وهو هو ومرون. ها؟ ردق عليه والسلام من حكمها يا متاربط خالص اللي اعطى لشيء الخلق والله لا قالوا عباد القرون الاولى عايز تنصحني انت مالك ده؟ لا مش ها؟ لا الفتافه دي في قرانهم ابنائ الصالحين دي واحد سال الشيخ لي يا شيخ نعم دول اللي خلصت وما صورتوش الدعوه يعني ربنا هيحكم ازاي؟ خلاص يعني هل بك الموضوع قوي يا اخي انت تصلي هو الحساب في الراحة هيبقى باللغة العربية ولا باللغة فيها هينا الله في اليوم على بيها هاي دواك وشعور جاء سألها ولا ولا ده الشيخان مش أنت من, من الناس آه الوقت. يا رسي يا نعم ما هذا فبسايا يا ايبخذف النار ليس من يتعب النار يقول لها شوف إذا الشيخ فانها محرفش هيألم ميلا بذل آل بواس مش هو اللي هو بس وده. الله وجل جعل في عباد والآباء بلاد النار نعيد من النار نعيد من وفي نعيد من النار نعيد من النار فاللو بلال النمره اللي فخر ياخذ فيها مرضه الجنس والسماوي يدخل في مرضه الجنس خلاص خلاص سريعا لكن واحد واخر اتعيني ان ابغى هل تسال عم يفيدك دخل على هؤلاء الرشيد هل عندي الواحد الحاجة يعني فوق الاعجاز هل استمريت عن الفراغ ما عاد يرسل لي الابر في الارض وقع ابره ابره يرسل الابر كتخو الابره اللي قلتها اه الجبرة جبرة مية ابره قولوا يا ايه ما بعرفك ولا ايه واحد شفتيه كلهم اللي عادل حوالات امره انه راجل مجرم مئة دينار مئة لو مئة مين ال100 دينار اللي في حسني وصل مني وهتاك طب وجدوه ضيع وقتنا في ما الله ايه هي النفس اللي اتمنى هي واحد انت وقت وقتينك وبعد وقت الحاكم السمين سبحان الله في الكلام للوقت ادوه من الجنب عدل نصير من الاغر والنفوح الكلام ده للوقت سؤال الاعلميين ده لوحد اهرون رجيب للوقت مهان لا سبحان الله عظيم هي المهم انك تجرب مع الله وانت تجربة جامعنا يمشيك نفس انا رايح انا رايح لي لقليل سبحانه ياخد طول العاده لا اعيش عبادة قلت انا رايح ان شاء الله لان سبحان الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه وإلا الملائكه رفضه اجنحتها لفارد العلم رفض بما يصنع اتريدون ان تنظروا الى قوم من اجل الجنه قالوا نعم يا رسول الله ايوه عزيزي رسول قال خوف بين يدي عالمي يعلمهم كتاب الله وقل إذا دي كل لي اعلماتها يبا دي ايه انا رايح على كل مؤلمة مسلمة وبعدين اعلم رضاك الله وقلت لك احسن لحبي جروع من اروح انا في السنة لحسن ايه بحسن عارفه بيقرر الحد والناس دي وعدم الانفعال يثقف والعمل الصالح والتفاعل يبقى كده الرحمه تنزل من الله تعالى يبقى انت بتجدد ال دايما مع الله اه دي اتنين انا بنام ليه؟ لان تعبان فما ليشش طاقه النوم اللي انا انام عشان اقدر اروح اقرا بشويه اقرا حديث وافكر الله راح حط يبقى انا كده ايه النوم بتاعي في ميزان حسنات انا هاكل ايه انا هاكل عشان تعبان لا انا عشان اولا اظهار نعمة الا عليها والنقطة الثانية ابطاع على الحياة اللي قد نتعال النعمة دي النقطة على بعض الله عز يبقى انت بتاكلوا الاحتوال بتاكلوا حتى في قالوا يا رسول الله احدنا شهوته مع زوجته ولو من عند الله قال، قلتها لو وضعها في حرام. أكانت عليه وين؟ قالوا قال الوضاع على البيت زوجتي كان لبيها ها إذا شغل تشغل فنيا رحصي شغل فنيا لو راح عشان المدير اللي أرسل غاب وأخذ مركة بيوم الحوارف بك والمدير واترة واترة ومدير أعمل عليك واترة واترة لا مش خيش دعنا أرد الشغل عشان أصل على عيالي وأنفقه في سبيل الله وما تقفش الحجم الحاج تشيل الشيء وبعدين لازم عشان احتمال لو انت ده من حجر التبرع انت بقى شغلة لله يا رب العالمين كمان كل عمل بتجيبك وانت جايب وانت خمي عشان لا لا انا بلدت هوارك عشان اكثر عو رب الله ولذلك كان الحبيب عندما يغتسل ثيابه كان يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي كرمي ما واري به عورته واتجمل به امام الناس. غير القفر ده ال- ال- اللي لا ما ما من عبد اللي ما من غير الحديث عن الحبيب رب ما من عبد يلبس ثوبه أن ان يخص طلع اسكته دي يعني يبقى السور قال لازم ايه؟ بالقول انا هو لسه ما لسه. ان هذا اللي اللي من وضع على وخرج من جنبه سيامه ولا ذم يعني بيرجع النعم للمنعم شوف انت اتفاجئت قوي النهارده جدا في تسجيل ال100 ليه؟ ها عشان يشوف نفسي كده قبل هذه عليك ارجع بعد ما ما انت والله انا عايز التاخير ده لا لكن هذا، ها؟ كذا من صاح، كذا زي الرجل الحايل اللي دخل علينا حرامي، ها؟ صورته غلحت بالبيت، حرام عم بتعامل، لك أقول لك خلينا اللي والله لو كنت انا كنت هعمل ده هل انت محمود تكلل الاول بدون يزينك بره يا جماعه بدل ما اللي بدل ما عن براتك تدفع كتير بتحوش قرر ان كان شايف على الله كان لا الله عليه الله ان شاء الله نقوم ما زلت اسعو عليها النهارده الحبيب قال بص الحمد لله الذي كمل صورتي وحسنها وجعلني من المسلمين اللهم كما حسنت فحسن لي خلقي حسن لي خلقي يا سلام شو دعوه ده يا دماغي مش لهت شكوى ولا بنت قاعده تحكي دماغي شكله شعره يعمل الريج عميس أن يعني أنه المتنزل في العامة وكان يحلل المصابة يجب فحاذة قبلها كم الان هو وكان يجب أرسل ريال وكان يطيب وأرسل الصلاة واتحف أشخد به والتابعون من بعده فكان رضي الله عنه يجب ويحفظ وكان يقول ان الله يحب ان يرى أثر نعمة على عرض طيب السكر اللي عبد المدوردين هو وصع عليك وصع رب وعطوا على عيالك لأنه ايه؟ في ميزان حتى يوم القيامة اذا الله عز وجل بقصب اللي ورحمته يقول يوم القيامة اخرجه من النار من كان في قلبه متقال وحفة من خفضر من انام فالعنف حفة من, من خفضر مش يخلف النار انا اجل خفة الحفة دي تبقى شجرة وشجع الزليان عظمان والأعصاني الزليان الجمار وكل دي سيجد ايه؟ دروس العلم إن شاء الله رب العالمين لذلكم على خيرا وبارك الله فيهم والسلام عليكم وحمد الله وعلى رجاله وقبل أن أقوم للقراط الإسلام على الله كلمتان وعلى رجال الشباب جلمة طبعا يعني نأخذ الله أن الدولة حقيقة في موضوع البلد والمرسك على مستوى الدولة كلها مهتمة جدا بالموضوع فالحقيق فضيله الشيخ الأوثار أكرمه الله بعد من دوب عنه الى سرايقه وشاف الحال او شاف الوضع والأوثار هن يدخل حقيقه بالمال على اخواننا في المسأل حق كذلك الأوثار بارك الله فيهم حقيقة عمل وضعه خير كبير كذلك بالأمس في حياة أكلام من رئيس الجمهورية عن الثقة لأدنائنا اللي هو السلطوات المسلحة السلقة اللي رايها هناك إلى شريفه وكنت أود أن السلقة دي تطعفها هذا طفع من العلماء برضو يا عزه الله عزه يتهمهم يعني الحاجات اللي منشبه منها يعني كده لكن يعني خير إن شاء الله كله هذا الكلام يعني برضو جايك عزيز فإحنا في عداد دي ولكن عايش الكلام نحن يبقى كلنا ما لم كل تبروا عنه لو جنيه وجنيه وتن جنيه يملك تعاف إلى الله عز وجل بنصر إخواننا هناك المجاهدين في بوسنا وفي هدفة اللهم نصره النصر العزيز على عرض العالم وحقيقة القفر الإعجازية التي نسمعها عنه الاسفتال والحياة هناك اشياء يعني يشيب لها الودان ويبقى المسلم ان هناك لنا روح حربة وخصف اول تدافرون عن الاسلام وعن راية التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله فالكلمة السنة التابعة أرجو يعني من الإخوة العامين على المسجد ناي باش يعني حد من الإخوة بتوع الجامعة التبرعات اللي جنس حقيقة جهة رسمية مفرح فيها من الدولة والناس أكثرين جمعونها إذ الثلاث اللي هي كما من للمسجد وأنا فخور جداً بمسجد أجل من الصراط في كم تبرع العاصر من الجمعة واللي يحفظ المعاصر إن شاء الله أولهم الجمعة بإذن الله إذن الله خيراً أضانك أباو فيكم والسلام عليكم ورحمكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للتوقيات والمرئيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وجميعه وللعال تليفون القاهرة 59-27-6 نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإسرار وان يجعله عونا لاخواننا وأخواتنا على ذكره ودعائه وان يهدي كل من ساهم في اعداده ونشره خير الجزاء ونرجو من كل اخ واخت سمع هذا الطريق من تفعله لا يثقل على إخوانه الذين شاركوا في اعداده وتقديمه بدعوه لرفض الغيب ليقول له الملك باذن الله ولا تدري